كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب